وَلَوْ أَن أَهْلَكِتابَابِ آمَنُ وَاتَّطَوْلَكَ الطَّغْنَا عَنْهُم سَياتِهِم وَلأَدُ خَلْناَاهُم جََّاتٍ النَّعم وَلَو أَنَّهُ أَقَامُ التَوْرَاتَ وَالْإِن جِلَ وَمَا أُزِلَ بِهِم لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِم لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله يهدي القوم الكافرين قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراه والانجيل حتى تقيموا التوراه والانجيل وما أنزل إليكم رَبِّكُمْ وَلَا يَزِيدَنَّكَ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى القوم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 إلَ وَأَسَلْنا إلَيهِسُولاء كلُل م ج أَهُم رَسُول بماَا لا تَهُ أَفُسُهُ فَقًا كَذَّبُ فَيقًا كَذذَّبُ وَفَقَ يَ